لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم